قسم بالله رب العالمين، نرضاي نقايد رادين للهين. بالله رب العالمين، نرضاي غير رادين للهين. فاكتبها في سماء الخالدين، أمّة الإسلام عزت لمن. رسيم وحادي الليل رب لا نسما هون صنعني اعلن القرى وبه قد شامه كل قسم بالله رب العالمين ما رضينا غير بالله رب العالمين ما رضينا غير في سمائ الخالدين أمّة الإسلام عزته لمن وابتذف bi hayirin kurtubi kasamen rabbi